بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وصحبه ومن تبيعهم بإحسان اليوم القيام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله أخواني خواتي أذكر لكم هذه القصة عن شاب من الشباب توفى وهو في زهرة شبابه هذا الشاب كان بعيد عن الله سبحانه وتعالى وكان يتأخر وينام عن الصلوات فلما مات هذا الشاب قامت أمه العجوز الكبيرة في السن انظروا أحبتي في الله وتأملوا في رحمة الأم وخوفها على ابنها الذي مات وكان غارقا في الذنوب والمعاصي فلما مات هذا الشاب هذه العجوز أخذت تتبرع وتضع في كل مسجد ماء سبيل تأتي إليه إمام المسجد وتقول له ضع ماء سبيل في هذا المسجد ووضعت هذه الأم ماء سبيل هنا وهناك ليش يوم فلان؟ تقول هذه الأم المسكينة العجوز التي تقطع قلبها على ابنها تقول بهذا اللف. أبي أبرد على أولادي في جبرة، أبي أبرد على في جبرة، أبي أبرد على في جبرة. هذه الأم بعد فترة أحبتي في الله رأت رؤيا في المنام، رأت ابنها في المنام بشكل بشع ومخيف، رأت ابنها بهذا المنظر وهو يقول لها يا يما لا تبرعين. يا يمه لا تصدقين يا يمه يتحطين مع سبيل والله يا يمه اني في النار والله يا يمه اني ارى مكاني في النار نعم احبتي في الله لان هذا الشاب كان بعيد من الله سبحانه وتعالى كان لا يصلي احبتي في الله انا وانت متى نحافظ على الصلاة أنا وأنت وأنت متى نتقدم إلى الله سبحانه وتعالى متى نعلم حقيقة هذه الدنيا أخي أختي فلنبادر قبل أن نغادر أسأل الله جل وعلا أن يجعل آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد صحبه أجمعين